بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلها لها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحجث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ اتَّقِ الَّذِينَ يَرْءُونَ عَمَلَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ